تكلمت في المرة الماضية عن الشطر الأول من البيت الأول من حائية ابن أبي داود السجستاني رحمه الله تبارك وتعالى هذه المنظومة التي نظمت في السنة والسنة كما بيّنت قبل أنها يعنى بها الدين كله وكان يعرف قديما بالعقيدة أو تعرف السنة السنة بالعقيدة هذه المنظومة بينت فضلها وقيمتها في المرات الماضية فأخذت في المرات الماضية هذا الشطر الأول من البيت الأول وتكلمت عليه باستفادة وطال المقام في شرح هذا الكلام في قول الناظم رحمه الله تمسك بحبل الله والتابع الهدى وقد بينت أن الأمر بالتمسك لازم وقد بين الناظم رحمه الله تبارك وتعالى أن الكتاب والسنة لا بد أن نتمسك بهما فالله تبارك وتعالى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فالله تبارك وتعالى قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرق حتى يرد على الحوض وهذا حديث أخرجه الحاكم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه العلامة الألبانية رحمه الله في الصحيحة وأيضا بينت أن حبل الله هنا هو القرآن في قول بعض المفسرين وبينت بعض الأقوال في هذا أو في هذه الكلمة جاءت بغير هذا المعنى لكن المراد هنا من هذا البيت هو القرآن فوجب عليك أن تتمسك بالقرآن وبيّنت التمسك كيف يكون في المرة الماضية فقال تمسك بحبل الله واتبع الهدى وبعد التمسك بالكتاب لا بد من اتباع الهدى فالأمر الأول بالتمسك والأمر الثاني بالاتباع وليس الابتداء وهناك فرق بين الاتباع وبين الاتباع ابتداع. لذلك قال بعض أهل العلم والخير كل الخير في اتباع من سلف والشر كل الشر في اتباع من خلف لمن خالفهم وأمرنا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل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 المتمثل في الشطر الأول من البيت الأول في قوله تمسك بحبل الله واتبع الهدى ثم بعد أمره رحمه الله بالتمسك بالكتاب والسنه قال ولا تكن بدعيا لعل ك ولا تكن بدعيا لعل ك هنا جاء بالنقيد لأن السنة مقابلها البدعة لا يجتمعان أبدا السنة ضد البدعة فإذا كان في مكان فيه سنة ليس هناك فيه بدعة والعكس صحيح ولثك بدعياً لا يجوز لك أن تترك الكتاب والسنة لأنك إذا تركتهما أصبحت مبتدعا وهناك فرق بين المتمسك بالسنة والمتمسك بالبدعة وعرفنا أن السنة هي الطريقة ويراد بها في الشرع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة سواء خلقية أو خلقية ويرد بها الدين كله فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أما البدعة ما أحدث في الدين وليس البدعة ما أحدث في الدين وليس له سابق لأن النبي صلى الله عليه وسلم ختم الله له الدين كما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن جاء بعد ذلك بدين أو بعبادة أو بفكر أو بقول أو بعمل ليس فيه نص من كتاب أو سنة وفيه ابتداع وغير ذلك السلام فهذا مردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم من حديثه من عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد <تصفيق> عليكم السلام الله حي الله اخي حبيب زهير فامره مردود لانه خالف الكتاب والسنه فاما انه يطعن في الكتاب والسنه ويريد ان يجرح فيهما فيفعل ما ليس فيهما لا بارك الله في بارك الله فيكم لا لا انا الامر ميسر ان شاء الله عندي فا الله كما انتم ان شاء الله طيب امين واياكم فالامر في البدعه انها كل ما أحدث في الدين وليس له سابق كل من فعل فعلا أو قال قولا وليس فيه أصل في كتاب ربنا أو سنة نبينا فهو مردود وهو مبتدع كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال أنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فالأمر خطير فالذي يراه الناس يلبس عليهم كثير من الناس لا يعرف هل هذه سنة او بدعة وربما اصحاب البدع يزينون بدعتهم ليقبل الناس عليها لذلك امر النظم رحمه الله وهذا كان نصحا منه جميل في قوله ولتك بدعيا ولتك بدعيا فأنت إذا تركت الكتابة والسنة ولم تتلقى عنهما ولم تأخذ الدينك منهما فتصبح من أهل البدع تصبح من أهل البدع ونرى من المبتدعة الذين يخالفون الكتاب والسنة بهدف أن هناك أمور تشق عليهم أو أمور يأباها العقل البشري أو يحتاجون إلى عبادة أزيد وأكبر مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء جاهلون لأنهم لو عندهم علم لعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاتباع وكان سلفنا ردوان الله عليهم يبينون ذلك عليه ويعضون عليه النواجد لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده رضي الله عنهم أجمعين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وذلك لأن الخلفاء رضي الله عنهم تعلموا منه وأخذوا عنه وقالوا بقوله وساروا على منهجه واقتفوا أثره فكانوا خير أمة وكانوا خير القرون كما جاء في الحديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فجاء بأن خير القرون الصحابة رضوان وضاه عليهم وخير الصحابة الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين ونعرف لكل قدره ولا نقدم أحدا على غيره فلا فلنقدم عثمان على, علي, علي على عثمان ولا نقدم عثمان على عمر ولا نقدم عمر على أبي بكر فقد اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يكون له وزراء واختارهم المؤمنون من بعدهم فالعبرة بالتمسك بالسنة وترك البدع ما ظهر منها وما بطن فقال ولا تكو بدعيا لا تصبح بدعيا لأنك إذا تركت هذه الأمور دخلت في البدع بلا شك ثم قال بعد ذلك لعلك تفلح لعلك تفلح نتيجة لماذا؟ ليس لكونك لم تصبح بدعيا ولكن لكونك تمسكت بالكتاب والسنة ومن تمسكك بالكتاب والسنة بعدت عن البدع فهذه نتيجة للأولى التي جرت الثانية فلولا الأولى ما كانت الثانية لولا تمسكك, تمسكك بالكتاب والسنة وعملك بهما ما كنت تبتعد عن البذع لأنهما نقيضان ولا يجتمعان مطلقا فهذه نتيجة لكل من سار على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يفلح والفلاح هي كلمة تجمع خير الدنيا والآخرة الفلاح كلمة تجمع خير الدنيا والآخرة وقيل بأنها كلمة في اللغة تجمع للخير أو أجمع كلمة للخير هي الفلاح أجمع كلمة للخير هي الفلاح إذن هذه نتيجة التي تجعلك من الفالحين لأنك تمسكت بالكتاب والسنة وسرت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مع أصحابه رضوان الله عليهم والله تبارك وتعالى ذكر المفلحون كثيرا في القرآن فقال في الذين يؤمنون بالله كما قال الله عز وجل في سورة البقرة في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الله تبارك وتعالى يعدد لنا صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب المؤمنون هنا الذين يتقون وهم المتقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون كل هذا يتمسكون بالكتاب والسنة لأنهم ما علمهم الغيب إلا الكتاب والسنة وما عرفوا الغيب إلا من الكتاب والسنة وآمنوا بذلك وعرفوا الصلاة من الكتاب والسنة وعرفوا الصدقة والزكاة من الكتاب والسنة فالذين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أي من الكتب السماوية التي أنزلها الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله قبل أن تحرف وهذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة وهذا من الإيمان أننا نؤمن بالله ونؤمن برسوله ونؤمن بملائكته ونؤمن ب كتبه التي انزلها على رسله صلوات الله وسلامه عليهم ثم قال اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون واولئك هم المفلحون فبهذا الأمر الذي فعلو اصبحوا هم المفلحون قد أصابوا هذا الخير في الدنيا والآخرة ساروا على ما كان الله تبارك وتعالى يريده لهم في الدنيا فجعلهم الله تبارك وتعالى يفلحون في الدنيا ويفلحون في الآخرة فهذا خير عظيم لأن ليس من السهل أن تدعي أنك على خير وأنت صاحب بدعة فصاحب البدعة يظهر عليه سواء في خلقه سواء في أفعاله سواء في قوله دائما يظهر عليه أنه مخالف للكتاب والسنة أما صاحب السنة المتبع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم دائما تراه في خلقه هدي النبي صلى الله عليه وسلم يتأسى به في كل شيء يتكلم بالكتاب والسنة يعمل بما أمر الله به في كتابه وينتهي عما نهى الله عنه في كتابه فهذا فرق بين صاحب السنة وصاحب البدعة والقول في البدعة يطول ممن زعم أنها تقسم وممن جعلها أجزاء لكن العبرة بالبدعة هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وجاءت الكل بعدها نكرة فهي تصيب الجميع ويراد بها الجميع فتفيد كل بدعة فهي ضلالة كل بدعة فهي ضلالة ليس هناك بدعة حسنة وليس هناك بدعة سيئة وإنما كل البدع ضلال وفرقة وبعد عن الكتاب والسنة فلابد أن ننتبه لهذا الأمر لكن هناك كما يأتي أو كما فعل عمر رضي الله عنه لما قال في صلاة الترويح نعمة البدعة هي نعمة البدعة هي على صلاة الترويح هذا اختلف بعض أهل العلم في قوله هذا وقال هو يقول على سبيل المجاز هو يقول على سبيل المجاز وقال بعضهم هو يقول على سبيل قولهم بالعربية أي تقسيم من حيث اللغة وليس من حيث الشر لكن هذه ليست بدعة كما نفهمها وكما حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم لأن البدعة لابد أن لا يكون لها أصل معمول به من قبل في الشريعة <تصفيق> لكن التراويح أو القيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا منفردا فجاء رجل فصلى خلفه وفي اليوم الثاني جاء رجل أيضا وصلى مع الرجل الذي جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم فكل يوم يزداد الناس خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن ذلك لماذا لأنه لو سار في ذلك لاعتقد الناس أنها فرض فكان ذلك مشقة عليهم وهم أمروا بخمس صلاوات في كل يوم وليلة وأجرهم خمسين صلاة أو خمسون صلاة فإذا لها أصل النبي صلى الله عليه وسلم صلى وصلى معه جماعة فلما رأى ذلك عمر رضي الله عنه في خلافته أن كل واحد يصلي منفرد فقال يجمعهم على إمام واحد حتى يكون الأجر أكثر ولا شك في أن الجماعة خير من الفرد في كل شيء الجماعة خير من الفرد في كل شيء الفي صوت إن شاء الله <تصفيق> السلام عليكم طيب الحمد لله واضح ببارك الله فيكم هذه المسألة فالبدعة بدعة لا تسمى غير بدعة والسنة سنة لا تسمى غير السنة السنة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والبدعة ما خولف فيه النبي صلى الله عليه وسلم فالذي نعم فالذي يخالف البدعة فهو يوافق السنة والذي يخالف السنة فهو يوافق البدعة فلنحذر من ذلك ونجعل الكتاب والسنة هو الميزان الذي نزن به أعمالنا وكما قال, أو كما قال بعض السلف رحمهم الله حتى نعرف هل أعمالنا صحيحة أم لا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي تعرض عليه الأعمال فإن فهو خير وإن ردها فالشخص لا يلومن إلا نفسه فكما ذكرت ليس هناك أقسام للبدع فالذي يقول بدعة حسنة يأتين بدليل يأتين بالدليل لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على من ادعى اليمين على المدعي اليمين على المدعي فيأتين بدليل أن هذه بدعة أو هناك بدعة حسنة لكن فعل عمر رضي الله عنه ليس بدعة ليس بدعة وقد قالها من باب المجاز من باب المجاز أي في حسن ما فعلوه هؤلاء من حسن ما فعلوه هؤلاء و أن لها أصل البدعة حتى تعرف أو تسمى أو يطلق على شيء بأنه بدعة لابد أن يكون له أصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم شخص يأتي الآن ويقول هناك صلاة اسمها صلاة التسابيح وتصلى مرة في العمر أو كل عام أو كل شهر أو غير ذلك نقول له نحن معك صلاة التسابيع فنبحث هل عندك ذليل على أنها جاءت على النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم أنا عندي حريث نقول له هاتف فيأتي بحريث فننظر في إسناده فنراه أنه حريث ضعيف جدا لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فنقول له هذا حريث لم يصح وما دام ديننا مبني على الدليل والعبادات موقوفة ولا نستطيع أن نفعل شيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لا نستطيع أن نصلي هذه الصلاة إلا إذا كان فيها نص فإذا هذه من البدع التي ظهرت وكما ابتدعت الصوفية الأذكار الكثيرة التي يقولونها والطواف بالقبور والسؤال وغير ذلك فكل هذا من البدع كل هذا من البدع فالأمر سهل ولكن سبحان الله الذين يريدون أن يعني ينشروا هذه البدع يعني يتمسكون ببعض النقاط التي ربما يجهلها العوام من المسلمين فإذا تصدر لها العلماء ما استطاعوا أن يتكلموا بكلمة فدائما إذا أشكل علينا شيء نسأل أهل العلم لأن الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نبحث عن أهل العلم المعتبرين الذين هم معروفين بالعلم وبالإنصاف وبالصبر والحلم ونسألهم قال فلان كذا وكذا وكذا هل يصح؟ هل هذا صحيح؟ هل فيه شيء؟ هل فيه دليل؟ وغير ذلك فنأخذه ونحن مطمئنين نعم فهذا البيت بيت يعني جاء في مفهوم التمسك بالسنة والكتاب العزيز وترك البدع والنهي عن التقرب إليها والنظر فيها لأن هذا يجلب على الشخص متاعب ومهالك بعد ذلك ويؤثر عليه في حياته فلابد من الفهم الصحيح لدين ربنا تبارك وتعالى وليس كل من تكلم بكلمة نقول أو ننقاد إليه لكن من وافق الكتاب والسنة نقبله ومن حرفا وبدلا وقال على الله بغير علم نرده ولا نسمع لفر تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح نتيجة سبحان الله لمن يريد من يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها هنا جاء رحمه الله بقوله لعلك تفلح قالوا أو قال بعض أهل العلم أن لعل هنا هي أصلها للترجي لعل فلان يفعل كذا هنا يت... للترجي يعني تترجى أن هذا يفعل ذلك وربما لم يفعله لكن النظم هنا كما قال بعض الشراح أنه جاء بها للتحقيق جاء بها للتحقيق أي أنه إذا فعل ذلك تحقق له هذا وهذا ثابت كما بينت في الكتاب والسنه من الذين يتمسكون بالكتاب والسنه هم الذين يفلحون في الدنيا والاخره والاولئك هم المفلحون واولئك هم المفلحون فعلينا بالاعتصام بالكتاب والسنه وترك البدع والاثام والجماعات والحزبيات وكل من خالف المنهج الصحيح فالسنة أهلها جماعة واحدة لا جماعات وليست أحزاب وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين كلها في النار إلا واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما انا عليه اليوم واصحابي فلقلنا بان هناك جماعات وهناك حزبيات فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما انا عليه اليوم واصحابي هو قصد فرقة واحده التي تخرج من المهالك وفعله هو لكن لو كان يريد أن هناك مجالا لإنشاء جماعات وحزبيات ومؤسسات تدعو إلى غير السنة لبين ذلك لا ال ال الكلام واضح في أنه جاء بها لليقين لأن المصوص دالة على ذلك وهذا يعني سياق البيت يسير هكذا سياق البيت يسير هكذا لعلك تفلح نعم لكنه يعني ربما قصد فعل العبد بتحقيقه لهذه المقام أو لهذا المقام وتتميمه لهذا الاعتصام يتحقق باعتقادي الذي يفعل ذلك بأنه يفلح باعتقاده بأنه يفلح وضحت ثم قال ودن بكتاب الله والسنن التي اتت على رسول الله تنجو وتربح الله والسنن التي اتت على طيب طيب الله فيكم نلجعل ان شاء الله تعالى هذا البيت في المرة القادمة ونسأل الله أن يجعل هذا العمل في موازين حسنتنا إن شاء الله عز وجل ويتقبل منا ويجعله خالص لوجهه الكريم وان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه لي ذلك والقادر عليه وبارك الله فيكم لأن هناك درس عند الأخ الحبيب زهير قليل فالوقت بهذا يكون ان شاء الله تعالى آه مناسبا آه لهذه الماده حتى يعني تكون الفائدة آه المرجوه آه وصلت ان شاء الله عز وجل بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته